أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُنَاجُونَهُ عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم ويصلونها فبأس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن مَن نجوى من الشيطان ليعذن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 اولائك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولائك في الاذلين كتب الله لاغنبا ان انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واد من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ألا